بسم الله الرحمن الرحيم وائل لكل همزه لمجزئ الذي جمع ما له وعدد يحسب ان ما له اخلد الى لا ننتن في الحطام ولا احد كَمَالُ عُظْمًا نَا اللهُ لِقَدَ الَّتِي تَصطْنَعُ عَلَى الأَسْبَابِ إِنَّهَا عَلَى الْخُلُقِ صَدَقَتْ إِنَّ عَمَدًا مَدَدًا